والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحيضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن